ستة. استمع إلى الأرقام ثم اكتبها في دفترك عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون تمانون تسعون مئة مئة مئتان، ثلاثمائة، أربعمائة، خمسمائة، ستمائة، سبعمائة، ثمانيمائة، تسعمائة، ألف